119. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون 110. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون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 وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُخْرِجَ الْأَشْيَاءَ كَالَّذِي لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ 115. فِيهَا فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم 116. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل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 111. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد 112. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله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 يا مني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور 113. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخو وقصد في مشيك وغضب من صوتك إن أنكر الأصوات صوت الحمير.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 ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى 110. وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره 112. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا 112. إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نطرهم إلى عذاب غليظ 114. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله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 112. إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة 114. إن الله سميع بصير 115. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر 115. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير 116. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي 120. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 صدقوا ربكم وخشوا يوما لا يجدي والد عن ولده وخشوا يوما لا يجدي والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا إن وعد الله حق 119. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور 110. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام 111. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا 117. وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير 118. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا 112. أم يقولون افتغاه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون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 117. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون 118. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه 112. وبدأ خلق الإنسان من طين 113. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين 114. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما 112. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد 113. بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون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 112. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين 113. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وَذُوقوا وذوقوا عذاب الخلب بما كنتم تعملون 110. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون 111. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون 112. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون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 117. كل ما أرادوا أن يخرجوا منها وَقِيلَ فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون 118. ولنذيقنهم من العذاب الأدنادون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّمَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ الْقَائِمِينَ 112. وجعلناه هدى لبني إسرائيل 113. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون 114. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 112. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به ذرعا تأكل منه أنعامهم أَفَلَا أفلا يبصرون 113. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين وَيَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ